اللي ييجي بقى في المرحلة الثالثة اللي احنا عايزين نوصلها في الخطوة دي اللي هي العزيمة السؤال الثالث انت رحها فين؟ يا طرق سكتك كده الفين؟ نوية علي شايف الجنة قدامك؟ شايف النبي صلى الله عليه وسلم أمامك بجد بتلاقيها جواكي بينطأ بيها قلبك إني ذاهب إلى ربي سيهدينك يقول الله فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم بالله أصدق الله أنت رحى فين سكتك لفين انت بجد عازمة عندك روح التحدي بتلاقي نفسك مقبلة على ربك